يا زوار الحسين وياكم اخذوني يا زوار الحسين وياكم اخذوني يا من للحسين بهالسفار ناوين وياكم اخذوني أردزور حسين من عنده أريدر والقلب والعين المحبوب القلب يا ناس ودوني يا زوار الحسين وياكم اخذوني, اخذوني يا زوار الحسين وياكم اخذوني يا زوار الحسين وياكم اخذوني عاشق والعشق ما ينحمل تدرون بحب حسين قلبي هايم ومجنون لجل حسين صعيرا خادم وممنون بس الكربلة يا ناس وصلوني يا زواري الحسين وياكم اخذوني. اخذوني يا زواري الحسين وياكم اخذوني يا زواري الحسين وياكم اخذوني ايه ماذي اين الوقت والقالب كل هموم ودون الحبيبي الضامي المظلم عاشق واليلوم علي خليلوم مو بأيدي أحب لا تلوموني يزوار الحسين او ياكم اخذوني ايه يزوار الحسين او ياكم اخذوني الحسين بحبك ملك تقلب يا اغلى حبيب ويا اعز محبوب بحبك ما يضل بال شر علينا يام قبرك يدفنوني يا زوار الحسين وياكم خذوني يا زوار الحسين وياكم خذوني يا زوار الحسين ايي بنت تراب واريدت برك وانخه يا اشرف تراب اختي لطيه دنا تاجوا على الروس ابني بيشلنا مجنوني لحسين الناس سموني يزواري لحسين أوياكم اخذوني يزواري لحسين أوياكم اخذوني يزواري لحسين أوياكم اخذوني اريد اسجد على ترابة وجر حسرات وقل لهواك وجري بحضرة الدمعات ما أنساك مولايا أبد هيهات يا مالك حياتي وقلبي وعيوني يا زواري الحسين أوياكم اخذوني, أو اخذوني يا زواري الحسين أوياكم اخذوني يا زواري الحسين أوياكم اخذوني أيهن يا لروح <سؤالي> الكربله يا ناس زور حسين ويرد يعطيني العباس رفعت زوار الحسين وياكم اخذوني يا زوار الحسين وياكم اخذوني آيه لازم هالمسية اتحلهل النسوان شهر الخير شهر المغفرة شعبان هالليال نيبي وحيدر عن فرحان فرحة فاطمة يا ناش نادوني يا زواري الحشين أوياكم خذوني يا زواري الحشين أوياكم خذوني يا زواري الحشين أوياكم خذوني للشاعر أبو علي الناصري